بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عينصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا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 يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيَّا يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا قَالَ رَبِّ أَنَّ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 كِبِ جِذْعِ نَخْلَةٍ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِنْ مَا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ أكلم فَلَنْ أُكَلِّمَ اليوم إنسيا.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 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ مِن ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم أسمع بِهِمْ وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم فِي غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا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 يا سَأَلَ أَلَّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيَّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لهم بِرَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّ وَاذْكُرْ في الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا وَلَدَيْنَا هُوَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَا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 جََّات ي عدن الَّ وَوحَدَ الرَّحمنَن إبادَهُ بالِالغَيب إِ كانََ وَعددهُ مَأتّ لا يَسَعونَ فيِيهَا لَغوًا إِلَّا سَلََ وَلَهُم رِزْقُم فيِيهَا بُكْرَتَم وَشَ إكَجَّة الَّ نورث مِن عبادِنا مَن كَ تَقّ وَما تََزَّلُ إِلَّا بأَمررِ رَبِّكَ لَ مَا بَينَ أيدينين وَماَا خلفَنَا وَما بَنَ ذَِكَ وَماَا كان ربّك َسيّ.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 فوربك لمحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيحة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد افوى اي الذي كفر باياتنا وقال لا اوتيتنما ولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا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 وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرَهُ اللَّهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لدا. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا